قال فإنك من المضرين قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعروف قال رب بما أغويتني لا أزين أن لهم في الأرض ولا أغو أن نجم إلا عبادك منهم المخلصين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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء من قسوب إن المستقيم في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في خدورهم من غل إخوانا على شرور متقابلين